فقالَا ال الذيَّذنَ كَفَرُوا مِنهُمْ إِنْهَاذَا إِلَّا صِحرُ مُبِب وَإِذْ أَوْ حَيتُ إلَىحَوَادِِّينَ أَنْ آمِنُ بِ وَبِرَرسُولِ قَا آممَن قَاُ آممَن وَشْحَدَ بِأَنَا إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مِنَ من السماء قال اتقوا الله إن كنتم